بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م ر تلك آ ي ا ت الكتاب المبين إ ن ا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أ ح س ن القصص بما أ و ح ي ن ا إ ل ي ك هذا ا ل ق ر آ ن وان كنت من قبله لمن الغافلين إ ذ قال يوسف ل أ ب ي ه يا ابت إ ن ي ر أ ي ت أ ح د عشر كوكبا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 إ ن الشيطان ل ل إ ن س ا ن عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ا ل ح د ي ث ويتم نعمته عليك وعلى ا م ر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 و أ ل ق و ه في غيابات الجب التقطه بعد ا ل س ي ا ر ة ان كنتم فاعلين قالوا يا أ ب ا ن ا ما لك لا تامن على يوسف مالك لاثمنا على يوسف و إ ن ا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب و إ ن ا له لحافظون قال إ ن ي ليحزنني لي أ ن تذهبوا به و أ خ ا ف أ ن ياكله الذئب و أ خ ا ف أ ن ياكله الذيب و أ ن ت م عنه غافلون قالوا لئنك له الذيب ونحن ع ص ب ة انا إ ذ ا لخاسرون فلما ذهبوا به و أ ج م ع و ا أ ن يجعلوه في غيابات الجب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 نستبق وما ت ر ك ن عند ا يوسف ت ع ن انت فأكله أ الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوه على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم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 وقال الذي اشتراه من مصر ل ا م ر أ ت ه أ ك ر م ي مثواه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض ولنعلمه من تاويل ا ل ح ا د ي ث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 ولقد همت به وهم بها لولا أ ر ج ى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه, وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا أ ن يسجن او عذاب اليم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 قال رب السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني إ ل ي ه قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك م من الجاهلين فاستجاب له ربه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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إ ن ه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما ر أ و ا ل آ ي ا ت ل ي س ج ن له حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أ ح د ه م ا إ ن ي أ ل ا ن ي أ ع ص ر خمرا وقالنا اخر إ ن ي أ ر ا ن ي أ ح م ل فوق ر أ س ي خبزا تاكل الطير منه ن ب ئ ن ا ب ت أ و ي ل ه إ ن ا نراك من المحسنين قال, ما قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إ ل ا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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أ م الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م و أ ب ا ؤ ك م ما أ ن ز ل الله بها من سلطان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 واما الاخر فيصلب فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ر ب ي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 وقال الملك إ ن ي أرى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع انعجاف وسبع سنبلات خضر و أ خ ر يابسات يا أ ي ه ا ا ل م ل أ وافتوني في رؤياي ئ أ ف ت و ن ي في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أ ض غ ا ث أ ح ل ا م وما نحن بتاويل ا ل أ ح ل ا م بعالمين وقال الذي نجا ء منهما وادكر بعد أ م ه انا أ ن ب ئ ك م بتاويله ف أ ر س ل و ن يوسف أ ي ه ا الصديق أفتنا, افتنا في سبع بقرات س م ا ل ياكلهن سبع عجاه ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و أ خ ر يابسات لعلي أ ر ج ع لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنده إ ل ا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع ش د ا د يا كل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ي ع ص ر و ن وقال الملك ت و ن ي به فلما جاءه الرسول فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم فلما فاسأله الرسول قال إلى جاءه ارجع ربك ف ا س أ ل ه م ا بال النسوه ا ل ت ي قطعن أ ي د ي ه ن إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إ ذ راوتن يوسف عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت ا م ر أ ة العزيز لا نحسحص ل ح ق أ ن ا ر ا و ت ه عن نفسه و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لمخنه بالغيب ذلك ليعلم أ ن ي لمخنه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أ ب ر ع نفسي إ ن النفس ل ا م ا ر ة بالسوء إن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 قال ج ع ل ن ي على خزائن ا ل أ ر ض إ ن ي حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض و ل ن ب وكذلك م ك ن ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أ ج ر المحسنين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 أ ل ا ترون أ ن يؤوف الكيل و أ ن ا خير المنزلين ف إ ن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أ ب ا ه وانا لفاعلون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 أ ر س ل معنا أ خ ا ن ا ن ك ت ل و إ ن ا له لحافظون قال هلا منكم عليه إ ل ا كما امنتكم على أ خ ي ه من قبل فالله خير حفظه وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ر د ة ل ي ه م قالوا يا ابانا ما نبغي, ما نبغي هذه بضاعتنا ر د ة ل ي ن ا و ن م ي ر أ ه ل ن ا ونحفظ أ خ ا ن ا ونزداد كيل بعيل ذلك كيل ي س ي ر قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله ل ت ا ت ن ن ي به إ ل ا أ ن يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إ ل ا حاجه الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف ا و ه ا اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن موذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ف ب د أ ب أ و ع ي ت ه م قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف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 فخذ احدنا مكانه إ ن ا نراك من المحسنين قال معاذ الله أ ن ن ا خذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده إ ن ا اذا لظالمون فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أ ل م تعلمون قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح نرضى حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابا شركه الهدى ش ر ك م د ع و م ا كنا ل ل غير ب حافظين واسأل ا ل ق ي ة ا ل ت ي ك ن ا فيها و ا ل ع ي ن ا ل ت ي أ ق ب ل ن ا ف ي ه ا وإنا نصادقون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 و ب ي ض ت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله ت ف ت أ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله واعلم من الله ما لا تعلمون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 ف أ ل ق و ه على وجه أ ب ي ا ت بصيرا واتوني ب أ ه ل ك م أ ج م ع ي ن ولما فصلت العير قال ابوهم إ ن ي لاجد ريح يوسف لولا أ ن تفندوا ق ا ل تالله إ ن ك لفي ضلالك القديم فلما أ ن ج ا ء البشير أ ل ق ا ه على وجهه فارتد بصيرا قال أ ل م ق ل لكم إ ن ي أ ع ل م من الله ما لا تعلمون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 وقال ادخلوا مصر إ ن شاء الله آ م ن ي ن ورفع أ ب و ي ه على العرش وخر و له سجدا وقال يا أ ب ت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أ ح س ن بي إ ذ ا اخرجني من السجن وجاء م بكم من البدو من بعد أ ن نزغ الشيطان بيني وبين إ خ و ت ي إ ن ربي لطيف لما يشاء إ ن ه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل ا ل ح د ي ث فاطر السماوات والارض أ ن ت و ل ي في الدنيا و ا ل ا خ ر ة توفني مسلما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه إ ل ي ك وما كنت لديهم إ ذ اجمعوا أ م ر ه م وهم يمكرون وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما ت س أ ل ه م عليه من اجر إ ن ه إ ل ا ذكر للعالمين و ك أ ي من ا ي ة في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون